ويا قوم لا يجرمنكم شقاق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وَهَمَ قَوْمَ لُوطٍ مِنْكُمْ بَعِيدٌ وَنَقَوْمَ لُوطٍ مِنْكُمْ بَعِيدٌ فَاسْتَوْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إليه نَرَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا منّا تقول وهل لنا نراك فينا ضعيفا واننا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحمتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز 119. أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا تَعْمَلُونَ مُحِيط إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيط وَيَا قَوْمِ عَمِلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِل أَوْ فَتَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ أَوْ فَتَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِ عَذَابٌ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وارتقبوا إني ما كم رفيل ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا مَعَهُ آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا اخذت الذين ظلموا صيحته واخذت الذين ظلموا صيحته فاصبحوا في ديارهم جاثمين واخذت الذين ظلموا صيحته فاصبحوا في ديارهم جاثمين كاللم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعيد التمود ألا بعدا لمدين كما بعيد التمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ولقد أرسلنا فلعون وملئه فاتبعوا أمر فلعون وما أمر فلعون برشيد إلى فلعون وملئه فاتبعوا أمر فلعون وما